وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا توقفهم الطور خجوا ما آتيناكم بقوة, بقوة واجكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنكم القاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصبت فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة قاسين فجعل ماها مثالا لما بين يديها وما خلفها ونوعا للمستقيم وإذ قال مسال قومه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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا مالها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تفري ناظرين